عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق وفي رواية يهوي بها في نار جهنم